بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرا باسم ربك الذي خلق خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقرأ, اقرأ, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلب الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى كلا إن الإنسان ليطرى أرآه استغنى, أرآه استغنى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجع إن إلى بكر الوجع أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى, عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدا. أمر بالتقواة أو أمر بالتقواة أرأيت, أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية كلا نصية كاذبة خاطئة ناقية كاذبة خاطئة فليدعون ناديه سندع الزبالة فليدعون ناديه سندع الزبالة كلا لا تطعه واسجد وق كلا لا تطعه واسجد وق